تكلي وين وانت هو يا فاضحين احطك بوسط العين والتالي في ظهري تطعني للحبل ممثل حب يا بو وجهين صدك مخبى والحين يا بروحاني يلا يلا اشكككك بظهرك كلامك سم يا ابو قلبي اشكككك قدام بظهرك كلامك سم يا ابو قلبي <تحكي> بغرية يا, يا باب وحبك انقف الباب وحسبتك اغلق حباب وبعشقك ضاعت سنين لا تحجي بغرية <تحكي> petit nomen ageneri uiavo